ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاقسرون وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم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 فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَكَ فِي الْمُرْسَلُونَ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 وَتَفَقَّدَ الْقَيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدَى الْهُدَى أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَا أُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِنَّ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها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 قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ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 وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقول لنولي ما شهدنا مهلك أهله وإننا لصادقون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 Allah خير أَمَّا أم يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به, فأنبتنا به حدائق ذات حداي ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إِلَٰهٌ هُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا فَأِلَٰهٌ مّن دُونِ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اإلههم مع الله قليلا ما تذكرون ام فِي يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا, ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله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 وقال الذين كفروا أئذا كنا سرابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 وَمَا أَنْتَ بِهَادِي هَؤُلَاءِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ يَنْتَسِمُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ كَلِمُهُمْ أَنَّمَا سَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكَ وَمَا تَعْمَلُونَ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 قُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ منها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها